فارجع البصر هل ترى من فضور ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاتئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعيل والَّين كَزَووا بِرَبّهِ م غابُ جَهن الن وَبِت الْ المصيل بذُقُوفهَا سمُ لَهاَا شهطَو وَه تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاء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 أَمْ أَمِنْ تُمَّنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ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 وما رأوه زلفة في أتوجوه الذين وَقِيلَ وقيل هذا الذي كنتم به قُلْ قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم.